اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا حاق ما الحاق وما ادراك ما الحاق كذبت ثمود وعاد بالقارعه فَإِنْ مَا تَمُدُّ فَأُنْذِرُكُمُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُنْذِيرُكُمُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صار لَتَرَوُنَّهُم مِّن بَعْدِ يَوْمٍ وَجَاءَ فِي الْعَوْدِ وَمَن قَبْلُ وَالْمُكْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الرَّامِيَةِ إِنَّ لَمَّا لَنَكُّنَّ فِي الْجَارِيَةِ لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ كَلِكْرَةً وَجَعَلَهَا أَذًى وَعِيبًا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً يوقط السماء فهي يوم اذ وانيا والملك على ارجائها ويحمل اوشر ربك فوق يوم اذ ثماليا يوم اذ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ نَالِيَةُ قُطُوفُهَا جَادِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ كي تبيان ولما ادري ما حسابيا يا ليتغا كانت القاضيا ما امنعني ماليا هلك عني سقانيا خذ صلوا ثم في سلسله ذروا ذروان 70 ذراعا فاسلكوا ان لو كان فَلَيْسَ لَهُمُ الْيَوْمَ هَاؤُلُا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضِبٍّ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وما لا تغصرون إنه لقول رسول كهين وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون تنزيل منه رب العالمين ولو تقوى علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد فما منكم من احد عن حاجهز وَإِنَّهُ لَتَأْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ